وقد اذى للقلم ان يخط ما حركته فيه الانامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أَحْسَنُ الشمائل وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليدشرف بكذابته القلم والقرطاص وتتنزها في حدائقه الأسماء والأبصار وقد بلغنا في الاحاديث المشهوره ان اول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه الصوره فنور هذا الحبيب فنور هذا الحبيب فنور هذا الحبيب اول مخلوق ضرز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما فقادم وقد أخرج عبد الرزاق بسنته عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله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 قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث وقد عددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا ولما كانت سعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية فاستغدى النور المبين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 وأمه التي هي في المقام في آمنه السيدة الكريمة آمنه فتلقاه صد عبد الله فألقاه إلى بطنها وطمت أهشاؤها بمعونة الله محافظه على حق هذه الضرة وصونها فحملته برعاية الله كما ورد أنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشك منه ألما ولا حللا حتى مر شهر بعد شهر من حمله وقرب وقت دروسه الى عالم الشهاده لتنبسط على اهل هذا العالم فيوضه فضله وتنبشر فيه آثار مجده الصبيب اللهم صل وسلم اشرف الصلاه والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى